بسم الله الرحمن الرحيم يا أ ي ه ا النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما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 م ومن ا أخذنا وإذ ا نوح ب ي ي ميثاقهم ن م ومن ن ن ك و و إ ب ر ا ه ي م وموسى وعيسى بن مريم و أ خ ذ ن ا منهم ميثاقا غليظا ل ي س أ ل الصادقين ع ن ه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 وكان الله بما تعملون بصيرا إ ذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم و إ ذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون ه ن ا ك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا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 ب ي وما ت ن عورة و هي بعوره ة إ يريدون الا فرارا ولو دخلات عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لا توها وما تلبثوا بها الا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من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 ومنهم م من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن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 فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له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 التي آ ت ي ت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك, وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامراه مؤمنه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 موسوعه و ل النابلسي ل ا ع ل و م الاسلاميه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 ي ق وقالوا ل ليتنا الله الرسول و وأطعنا و ن أطعنا يا ربنا إ ن ا اطعنا ساداتنا وكبراءنا ف أ ض ل و ن ا ل س ب ي ل ربنا آ ت ه م ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا